أقول له جميعي يعني دين مضلوا جميعي يعني مثل الزيائر عند هادي حلمين ليه يقول بدينين قادوا حذران عند هيتم حلمين يروا بديني لما يروا بدين لما أردين بيتحقوا بيه ها قلوه دا جميعيس قلوه جميعي قلوه دأس وقلائي هالما راح تقلوه فوق ما في هماد قاعد اقول هاي الافكار لو في سلامه سلامه على عينها الافكار بتصير مزعجه وصديه نهايه يعني شيء يعني بده يدور حوله ويجيب فراكه غاد وعيالاتها مع السلامه سلام بدت لي احدكم عفي عزوم الكلام في الغضاع الحروب <تصفيق> وهو يعني الانتحان ربين المسلمين لحكمه فلا يقضي الحكم منه سواء غضبان حريسا وللسوبي هجميه بينهم بين كوريب وجبوة في النبي هجميه والمجلسي فليون هجميه فليون هجميه فليون هجميه هجميه لا تبغو سير مجلس هجميه أسر ما مجلس أو الجميع نظري مجلس أو الجميع لما ضوضي يعني هفريسي أنا مريك تيجي أنا بالحديس هفريسي أنا مجلس هفريسي أنا مجلس مرسو أجيل في كمية أسواء الضيان هفريسي هو عائلو حال بديدة لما مجلس قال فريسي هنهوتي أسفريسينا أوكالا يعني فلوات أسكالا فضلوا خلبي جبك سوتينا يا لدينا انتو والاشارة هكو جميعو تلمانك هكو تلمانه هكو اشارة استرسي هكو هكوه يوكو خصيصين هلما عيالي هدي ساسي و تلمانك هكو تلمانه يعني اوكوه قونس و جن اسميين هارم وايه عيالي قلبي جب كيم كيم كيم كيم كيم كيم كيم كيم كوضك قلبي جباء جن أكيار كل شيء اللهم صلى الله عليه وعلى آله فالله بن نبي واني عليه الصلاة والسلام السؤال حين وظهر يبحان الله ونصر الشيء بإمكاني على اللواء الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال النبني من وحاسر صلى الله عليه وسلم إذا إلي بريدا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسمي حسن الاسمي حسن الاسلام إذا أفردتم هديئة الدريسين إليه هديه رسول الأبيك هديئة الدريسين إن أريجا هديئة الدريسين فبعثوه سابتيرا هكو أريجا زي حسن الوجه صدره من قرد ونعسن من وجه قرح صدره حسن الاسم كوملع ونعسن صدره إذا أبردتم هديثو دهيسين معنا سؤدي جهيسين هديثو إليه حقيق سؤدي جهيسين بريدان أليك هديثو أدي جهيسين فضع سو صورره ادي ذاتي حسن وجه حال اسدي كو وجوه نظر حال اساس صورنا حسن اسمك ومغامرات الناس صورنا ما وناكن وجوه رب بابك اس صورنا ساعه سبحان صلوات الله وسلامه عليه يا مخشر وعزله بريد هذا بريد ظهيره لو جذر اللي هو رسول لكم مستعجل هو مش كل بقى يا عمر صالوا الدره بالني يعني هديزر والويد الضوضه رايو الحق لو صوتي سعودي سنين ما معاونات سن هو وجوانات سن على صوتو هايلي عندك لبنين دميه مقيس نويد الهي وحسب سودراي صورة دي دي حيث الكلبي دي في الكلبي من جمال بلن و جمال كيسي مثلا و ليشو و حويل و صحاي و عريب أسخوي دي حيث الكلبي صحابي أصنخ الغوالي و جارس أهاي نبني رحسي توجيري الناس مسلمون ما لما الهلاهي يجبين الصور درايه يجبين بحصة الله صور يرجري صورة دي تحيط الكلب أعرف السيحة ملايك وهي قصبة يعني وعطا بني آدم هم أسول على صورة دي, دي الكلب دي الكلب وحصة نهاية تصور البضن ناكي يقور خبته هذي أرثته جعلت جعلاي سي جمالك سيء امهر سيلايه نالتي يقول خبن نادي ارطو دي وكنيسي يا الجيال اجعلاها يعني, يعني عربه ساي مع ابو فؤاد فاد واد ديله زوالي معايلي مرخي يعني سفيه من الحي وصا سوق فاهم بس يمكن فيك فاضي هيك الكلب ما في اغاني معتي اقصى لعضي اذن النبغة سيد سفية بنت الملكة ايهاد جهودي يعني مضح ضودي كروتيسة ايهاد بقرقودي اصيب مخاذري نصيبتي سينغتي نبغة سيد سفية بنت الملكة بنت العيس معروف جواية باسرائيل ايهاد بعد من وليا مرخيس إسلامي في طول الجريد يبري الله أحمد مانتا بعد صلاة الفجر وعاكو سو جلاء دعيت الكلم يقول سو جلاء اقو يا رسول الله لن يجري له أسعى وأسوينا ونسوي مرخيس هناك في عمث ملوك النبري بعد جواء إسلامي مرخي إسلامي وأسوي وأولي وأولي وأولي وأول. قاعديني بسكوي يا رسول الله هاوين انقلي عني قاعدة هاوين انقلي معاجر يا الاسلام هاوين وحكاسته جشد الاسلام يهديم ما قبله نويا الاسلام يعني مرهدي صنقشي وحيدم الكهوري اسلام لماذا ابرقرهيسا الاسلام حديث رواية وهي ما قبله يجيب ابرقره ما قبله يهديهم وما قبل حكمه مراد للدي السؤال على الايت ده في كتاب الله يهديك يا النبي بعديه شالته اسامه حافظ العاسري العاسري متابعه جبل قاني الغلنم انا عايز انت ان تقول يا يس انزيد ان دويو سبحانه قد أودعي أمودلي يسير أمودوي طبعاك يا طبعا زبر وإذا لم أعدو تسؤلت إيه سبحانه قد أودوك طبعاك وعلى سؤاله يوم فيام المرينو إلهي وعيدوه ينسر بيطاك طبعاك تنفع دعنتي أمودوك يا سريم سبحانه قد أودعي يسيري يعني مكاني دعي سودكي سوالي ليه سودك نبرة ديه عربي يسوب اسمعينه من فلان على بحث الدكتور سيدي بيس اهل ليا انتي يا اسطى دورتي خلاص ادور ربه مخا وناس الله نورك يا اخي في بلا وامنط وبشارع هو نظيف مكثانا يا هته يا ساع ساع انا عوضا الدين او اديت الضفتي تصير عندنا لوج درايو تصير كل مره تمر من فيعه شرف له الدكتور كازمو ديري او دكتي سويرين الناس موجوده في عينهين ويعني يمدي في عينهين تضوي في هيكل عينهين ما راح بضل اقول كلامي دي زاس دي دي انا ولا اس اجيب على غاطه هذا الامر كيس وهذه يعني هذه الاسو جريسيان نقول دي هو راه عليه اسم بريد خارجي والقد اصل ثاني والمديره فقل كلمه فقلت بريد <تصفيق> الهراء بريد, بريد الدنا لله <تصفيق> معناها دب ملاله يعني بغاش بريد واي كذلك تعني خاصه هاي وكاد ولا فلدي بريد مركين للثوبة العلوي بريبا لهدي ولا فلدي مركزي رسول كستو رسول كي فيك اديك هاي عن البغل كأسه هراية وعليه مضاعوي بريد ومضاعوي بقى شيء كري جليل لهدي هاي هاته اديك يسو جريسين هاي هاته اديك يسو جريسي من جمال بنا من في عام ملعب فيه عنك مهمة وحالا نروع يعني تفاؤل وحالا ساسها كان ملعب فيه عن قلو سورة دي جي ملعب به يعني يعني إلء خيقو يعني شرفو هلو ملعبو هلو ألفات هلو سوما لم يحيط لك سراسشو بطرهن عدلي سراسشو والسراسها ميدين وينك فاطيشان يا ولد حامد استاذ شو محمد الدين زيوره شارع الشمال وعلى الشارع <سؤال> عمره الشارع <سؤال> شو عندنا صار افسوان للواء ها كلامه روكاز بيت اكلج ديزم معايا يعني التجرين اشاد كل يد ضمانتي هذه من الله يا ولد ايه ادي ننجت في عن وهي عربته و سات سجره على خير وهي مرعيسة فعلا فالكود نمبر يعني نكاس وجنيس المبعث هدي خفيعا خف و يبوضره و أبطره و مرعب فيه عن هديث صحيح احنا لشارباء فبنا الله وسلامه عليه وحا يعني اسمه وانا اجري ملح مكانها دفئيه وانا اجري قبيل ملح وانا اجري بدون ملح وانا اجري نويا خفق ملح يعني سوله معاني اذق وفي في يعني هدا اسماء لمعاني ذفير وهل انت اسماء لمعالكي وحياتك مبلعه المسمياتها مرتبط بمسامياتها معاني ايدي وحلق سوقاتها وحلو مذعاوي اسماعها وحلق سوق المبشاة محلو مذعاوي معاني حديث كي مشهورتها وصوقنا ها اسماعها تنين معنى تأثير لها وحاسكو الشاي حديث قرسو الشاي وآسي أصلا مرتشيره وقبلك أسلم الهراء سالمها الله إلهي أنا واتقريو أسلم قبلك أسلم الهراء حديث بخاري أسلم كمية معذري أسلم قبلك أسلم الهراء مركيه يلعيهان تضحوق بغن وقالعه مركيه الإسلامي بغن وقصود دقيق مركيه دقيقه عصوغلان ناولا عصوغلان وحاسي بسوى سامة خليق أسلم سالمها الله إلهي يعني حنوات جديه أسلم هذا معني وحوايا سالمها الله أسلم ومقتداء خبركي في الله حديه روايه نحن الله إلي أنا وديه روايه على الكاني مصالما مع حرب الآن نبط نبط أنا أسلم نبط وايه أتقبلك أسلم في مين نرد ان شاء الله تعالى حقه على ماضي تتكلم مسلمين اخايا اسوأ الله فهي غفاء بني والله لا اعجب حديثها اسوأ الله اسلم سالمها الله غفاء غفر الله لها اسم غفاء غفر الله لها الهي وقافه قبيله وهي اسلم قبيله من بعيس بني خزاعه كمية وهي رفرف العوايق دليل او من قمانه كمته وريستاس بعدناني في جران ينزل لي رواه ودفر مفال لا ولها لا ولاه نحمان خبر ان تديزوار اما خبر كان حصل وضامن يدعوا لها وناظره معايا لقبيل وين اهه قبيل ما هم ظلامين في قديمه ارضو اسلام اعظم نبی علی نوکری یعنی عدل و حسی والله انا والله انکافیه ما انا ان قلت عن الراه وکا روایو اعظم صلوه الله في تفهمتوا هل يكفي ان عادید ان کی سو درسین ما معفی هذا نبی معز لیا اعظم الله الفاضل ذكر الله له يعني غبيل وينه آيان حجاية مجيسة وحجي هايان أجيت أجوه سجرين بعد يعني أجع جرين فأخري جرين وحاجة جرين لأن دراتي غفر الله لا الله و لاهو غفار وعنصوا مثلها أبي در الغفار نتكيس بوايا نبي ساعد ديسي أما والله ما قلته أنا أنا مرينة سبب حانشي هذي ذاتان مناقب الشرف طودي قد أنشيروها لما غبيلو لا أساس هريد هنا هاي أمر إنا نسود جارسيوك هاي حقودي أغادة معنوية فعرفوه حقهم وإنهم وإنهم وإنهم وإنهم لي أديري مثلا من جناش الاستغاغة وحيالك وحوائي جناش جناش الاستغاغة هو منكي أو كرواقه ومعنزها هو إنتا أنا أدير بقيه محايا يا اهلي محايا أحمد, احمد الله عبدتك صلى الله عليه علي علاق الله انت كل يقول صلى الله عليه وحاكى مدئ هذا مدئ مضعي سعيد مع سليمان في سليمان اي اسلمت انظر عن البركيس وقالين تتاوى يعني نبضع الى هنا ووصيها ان شاء الله تفاغلا تقريبا الامان كباركيس وقالين فقداني وحيني سرور ان شاء الله سرورها مكويلينة انتهز اول تفاول كان عمل وحيني فكينو يميني سلامان وحيني سلامان وحلق السوخات من السلامة عرف جيدة وانسو اشتغاليه سلامة وكويلينة فكين سرور فقالي هدف بعديوه سرورة سوكالي هذا محيني سرورة ان شاء الله مكويلينة انيه الوقت ايجي محمد بقواهي ببركي اهام بوحينيك وحينيك بعد ان عيارف نبط قصب الله نودّي هو أبقال كأيها بيه يعني هيراب حيراب الله مهيرو وعيالك يومونو كمانين جمعو هم محمد قدعي سنين جامع قدعي الزين شرام معنا له هن فإن شاء الله هو دعيني إليها وإن أخبري سيد محمد الحسير قوي ياسو أقيا فإنها هي مرتين بطيب وحاكين جمعاتي فوصولوا لها الشي ونسكوا لسؤلم هاي وحربية الجرجل اللي هاي راديا نحاس ليها من هاي سوف ترادس للوجودية اللي هي نوالا اين ايوك هالي باركام مقع فيه عنه يعني صال فيه عنه ساق صبصا واي كل غبائل واي هذا غبيل اكام يعني احطانك انت كلا عدناني وضاعه يعني معروف واي وحالي لها يعني اسلمت ما هذه بني افسي بتوهي وقعايا قبيل أصلي بن قصصي الله وسلمي حارثة بن عمر بن عامر بن حارثة بن عماري بن الأزب وحواهي قبيل أصلي رحطان كمدعوا هي وكمدعوا هي يعني بتأسلم له نبيه ساساسي معيه حد عرب كسوبا وفي عيني هاي ملعب في عرب عرب ساسي اي جنيه أصلي رابط حنبو عربي والكتاب لقلاليان وصو دوشي ديمارجع على الجو على اي كمصور تفاعلكم هيا هذه وضع في اي تفاعل ولا رباعيه ادوس على شركه بل في على الجو او صناعه على انتاج الجو ديال العاشر هذه اشوفها انتج الجو كامل ها اه يعني الوف في السماء معنا جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا اللهم يسير الله تعالى السماعين يا كريم قال النبي نبي حسين صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة إذا أبقى هذا أردو العبد أدنك من مالكه مالكي ستسف أردو لان توربلوا صلاه وصلاه لو اقبل مايو لا بقى عبده قدونك هذا معنا اسكومت مالجي سي اللي فيه مملوء مني ومالجي هذا اسكومت يدي شرئ الان هذا اسكومت لان توربلوا صلاه وصلاه اقبل يا مجل. نمره هنا السلام الله اكبر في ملكه يا اذن هاوي اذنيكا دكتور فطر لاي قول بالالكسوري اول سو كبار دموايو اما تكل صحبايو صوبوا اي بليهو في حب جليل أعهال جليع أعهال سميتوا مربحة دي مقعيسي أو دغال ديئلو سوراي ديني أهل فأدوموي نكيئو مقعيسي غنيمي ديسي أو نخضو ونسيبكيس أو قلعو نكاسا ملكيسا كاسي هاديس أردو ومالي قيسي هاديس أردو إلي شرع إلى آن سويدين انتيس مقاني حي وحل الله مقالي وصلاة مجرس انتيس مقاني حي وحل يعني الى اسكس ونقضه وحل أفضلاء مجرس حدث يعني وحل أفضلاء مجرس وصلاة ملاي أفضلاء معنى ها وحل يعني صلاة جتوك هايو صلاة ملاي السيح الله اولا نسيها يا مجنون راتي سراديزي واصحي سام قاعد اسول هوايه لا تلازم بين القبول والصحه الصحيت يابا بلد يربينك ودي تلازم مجره يعني قبولك تمالتي صح صحي صلاة دي وكان صحي صحي إمام نهوي أسيري صلاة دي صغيرة مغبولة مع السيئ اللي عزيزتي صحيحة هو سرودة الارغانتي دي أجوبتها سرودة دي الارغانتي لكن يعني مرأة بلائي بس أجلها كان نهوي حقيقي ساومي ابن السلاحو قاله يعني حديث او روما شاداس حالا اسكار لكتو وابكافره ايهدو حالو ولا الى استثناء نغضو او تدكي ملكو ورهايين اسوغسو ونغضو وعلى الاغبالاة مجروب وعوصو ايه مليك صلاب الله الله مليك حديث يعني ننكة او روما شادو وعدونك ماليكيس جنب قيسي وحويم والفلسانة لهذه حاجري إذا سبحانه وتعالى أبدو منك يعني أنك بلس تأخ وهي عبضاً ومغعيفة أبدو منك في سئين أفرخوا بأهالي إحلامتكم إما أبدو أنت هاتي وحيال البغن ايكالا غيروينو سيدكو دي كوركيسي لأجل زيدي على موضافة سيدكيسي على وحيالهي اوصلها وابب قيسي فوركيس على النصاري احكستو سيدكا كوركيسي قولها هاتي ادون اسعاسيو سيدكي اسكو اسيو واسكو اسي رب قيسي عيالي اليه حبي ملكي لأن اصدروا حالة شغال ولهانتي إليه أكو حكمي سيكي أكو حكمي إليه كان لمؤمنين إليه محاسرين وما كان لمؤمنين ولا مؤمنتين سلاقض الله ورسوله أمرا أن نكون لهم الخيرات من أمرهم لكن لأجل عذر صلاة ديسي أسو أردو وسيكي أردو يعني مكاسه و ما الله يعني مكاسه صارت يعني هو دراوه عيني سيت فيها محمد دي موتي يا محمد النو وا اسكر ازور دونتي نافلوت النو في صوبي اما دت كيس له جو اليمسي فهل هذا في ما فيش فاصدات ده بعد الصبح صوره اصبته وليها دماغ كل بدنها كانوا كده شيء او بدنها ام هذه بتفساع جراوح وقل ادوين الا لواق ماينه حوب خدعي هو حاله مد قد 99 هان اكلفه هنا من بس قاعده تترى صبح ترن اكو لاب مراهب لاب مراهب عندما شو نقوله لان بغي نرس بك شمبرها و شو نقوله لأخايف حوق هو دي حمر يبقى مرسة براوة واي و مهي قرهد هذي توق الوالي أس و نقوله او صابحان بك جنب جمال بغي واحد شو نقوله ايش بالنا بالخيره امم صلي على الرسول والسلام حسبي اذا اتى احدكم اتى أحد ادو على جماعه اتى اسو غير احدكم اات أحد في معنا جماعه اهله وهلكيس جماعه الجماعه اتى معنا جماعه وايه امم ثم بعد قليل يعني اراد اسدونو العودة نقش اسدونو جماعي نسو نقضو اسدونو فلتوضع الوسيج تو امر انشاد اذا اتا احدكم حاكين ادو او تلاي اهنو اهلكيسي معنا ناركيسة جماعو او ناركيسة جماعو ثم بعد الجماع اراد الضامن العود مخشوه التون بالتوبه او جماعي ليس من تاع يعني او لما في الجماعه حدو يسى قل لي والله مخش را جماعي هرو ليس ادخيسو ويسالوا بده يسيو ساسله بدي يا جماعهي حقنا اسكتوه <تصفيق> طلع عندهم كم الشجره بده يمكن مشادوه يسكتوا يعني بقولوا مليها يعني شهوش حضراته سنن وحوايه يسيو يسكتو مركا ان السويسي خابطه اكيد معك جماعه طلع ما بده الشوب بالمعدن ولي او ناس سويسيستو الرسمه ا ص م ا وحا و دال ا سلاط ويس في الذن ان عليه صلاه وسلام ان الشيء انه وذا انشدوه وفرح بضوا يعني العود المخضره ويس لا يعني او فرح وفرح بالنهار انه وضوء انشط واكو وفرح بضان فرح البلني هاي للعودة ما حشاش فرح البلني هاي واي اتخلق وبينها في حقيقي سياح واسلي هاي اذا اتيت اهلك اهلكا اقتمادي معنا اجمادي فان اردت ان تعود عداد دون يسيد انها بطول بعضه اكل الصلاه و استذابيه وصلاه وس فرد لهالها عمل رؤس طابو هاي اللي لوقت اللي بقول شيء انشط للعودي نشاط يا يع... صوت <تصفيق> خشب اكو شيء يساوي هو ملكل او حديث له هجره ان في هاي الاكل اش امراه فارجيس الله ها حديث روح جماعي ويعني حديث روح نصبه نهضه ولي هو اسكاليوه وديانه ويقص يعني لنه وعصبه نحشل مات ايه يعني مركزي هوي سيستو بل هنا مال الرواية وعن تتمد فارجيها على ها على كل حال امرت السنة واي قفرت امام يعني امام طوري بخ شراء يعني ويسا قادة شراء جماعي هو جماع علامات ويسا اللي امام ابي حنيفة امام مالك امام شافري امام احمد بن حب الافر طوري حلق ايتيجين وجوب ما ايه سنة إلا ظاهري ذو ده حيليهم كوى ظاهري ذو ده الليها يدفعوا نارتا نكاحي لي أفكاري كليكم عنها زوجت كنفسي كترة قبلت أتلاكي كأنصحي صل الليها يعني كان شروطي الغواني ظاهرية اللي رأى فقاسوا في المالي شديدوا يهين مهان تشديدين كوهوان عائلة الفاتحة منها في حيليه إزاء ويسا لا سنة واحد ولا لكن أفعل الله إمام أبو جاء دا... داودو ظاهر معيني داودو ظاهر عزيزها واجبا واين لويسيستو ما داما ونوأس أمروها أيو فليتوابع فلي ما دينونه هويسيستو ما خاص ليتوابع حدهم فما أراد أن يعود فليتوابع أويسيستو عمرت ووجوب وليلين لكن ماها سحب له انت اصل هذه ويس او مغويان عيسى دوله اساسه اصل هذه ويسدي او لوقوده هذا نورس له هو ماها ويس اللقبه مع مواد نظافه نظافه او فنتي رقم بس انت قونس عيسى على الحق وعوايب ويستي تراب وتلق ويسا ضد سي صريحه هذه وايد بناء هيا الفائد البيض قواتو اشكو هلا اشكو هلا انتو غايد انشطن العود اشن الله يعني نشاط كيسي ارقبضناها لقد اشكو هكي ايدي كارماتو هلا اشكو هلا محايا لي حددت كيس تخفيفي محايا حملهي اوويس هلا يا حددت كيس كوريالي مركاز اوويس ذاتي ساس حدنه الظهارة تم تقول دي كسيحة فائده هاي فأنا مدي الظهارة تقول دي كسيحة علشان أن من أن يموت في نومه على العبس هاي أهان العبس الحديثة وحالة الغاتي لا تنسى سوكالي إنه ويسي سؤاله سنيا السرح المسلم هالسال الجديد كلا أسمع جمع علامات أوي والكثير راس مره اجي بيه ليك يعني اشكو لا تهديه اسعر ايه يا سيدي يعني الا ترجمته في مثل جرت حللها عرفت انه هربت ما في الا الله يهديه خلاص بقى